وينشغل فقط فقط بالعجاز العلمي طبعا هذه كارثة لا القرآن نتدبر القرآن ان شاء الله من تفسير تلخص التفسير تلخص التفسير ان شاء الله دلوقتي احنا في التأملات ايمانية في الشمس قبل ما ننتقل الى ست الليل ان شاء الله خلاص بعض الناس طبعا بينشغل بعجاز العلمي ويترك ما في القران من امر ونهي هذه مصيبه لا الله سبحانه وتعالى عفوا طيب كما اثبت العلم ان هناك انطلاقا مستمرا للطاقه يعني ممكن نسمع عنوان الدرس يا جماعه تلخيص التفاسير تلخيص التفسير ده يبقى عنوان السلسله ان شاء الله هنبقى باذن نعملها كل يوم يوم كل يوم بإذن الله كل يوم الساعة 11 بتوقيت مكة اللي هو, هو هو بتوقيت مصر كما أثبت العلم انطلاقا مستمرا للطاقة من الشمس نتيجة تفاعلات نووية تجري بداخلها بصورة مستمرة ومستديمة ويتم من خلالها دمج لنواتي الظرتين من الهيدروجين لتكوين ذرة واحدة من غاز الهيليم يعني H زائد H2, H2 بالساوي هيليم -E. الأقل وزنا من ذرتين الهيدروجين وتحول فرق هذه الكتلة إلى طاقة حرارية تصدرها الشمس تخيل منذ أن خرق الله سبحانه وتعالى هذه الشمس فبتم تفاعلات نووية دمج نواتين من زرتين الهايدروجين H2 فبيكون هليوم فتبعث إلى من حولها الدفء والقدرة على الحركة, الحركة طبعا بتجد تأثير هذا الأمر يعني جماعة اللي هم في الشمال أقصر الشمال في الأرض وأقصر الجنوب في الأرض طبعا في الأماكن اللي هو التنعادل فيها الشمس بيحسوا بتغيرات في السيروجية وعدم درجة الأمة بيتعلقوا في المستشفيات وكده بسبب أن الشمس لا تصل إليهم خلاص لا سأقضي العفوة عفوة. طبعا ده بيجود في الدول الإسكندينفية بيعانوا من هذه الأمور أنه بيجد الشمس كأنها كرص أحمر وفقط كرص أحمر فقط اللي هو عندنا اللي هو في الغروب يأما في الغروب يأما في شروق هذه حالة الشمس التي يراها فقط في الدول الإسكندينفية وحتى أنا كلمت واحد كان من عراق بقول كنا نتكلم في هذا الموضوع فقال ولا حول قراءة الله نعم انا أتعالج بسبب هذا الأمر طبعا لما الإنسان يرى, يرى الشمس فقط كأنها كرس أحمر طوال النهار فنسأل الله سبحانه وتعالى فممكن يجيلك تأب يجيلك تأب ده أكيد يعني ونجد أنه في كل ثانية تتحول مليون الأطنان من كتة الشمس إلى طاقة تبعثها الشمس باستقرار وثبات واستدام إلى كواكبها ومنهم الأرض طيب بيقدر علماء عمر الشمس بحوالي أربعة يعني أربعة تلاف نقول أربعة تلاف مش أربعة تلاف مليون سنة تخيل أربعة مليون سنة ده عمر الشمس سبحان الله سبحان الله سبحان الله من له الدوامر فالإنسان لما لما العالم لما يرى هذه الآيات فبالتأكيد هيستم لله سبحانه وتعالى إن أراد سبيض الخير من يهدي الله فوى المهتدي أي على الحقيقة ومن يضلب فلن تجد له الآية في بقى معلومة معا جماعة ولا مش معايا ايضا هناك معلومة عجيبة جدا هذه الشمس من الذي علقها هكذا في الفضاء دون ان تسقط تخيل هذه الشمس من ضمن حوالي بليون نجم في المجر يعني في المجرة بتاعتنا جماعة ضرب التبانة الأرض موجودة فيها فيها حوالي ألف مليون نجم مش للشمس خلاص ألف مليون نجم مش للشمس تخيل الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويدبر كل شيء سبحان الله فيه برضو معلومة هنا العملاق الأحمر يساوي الشمس أو نهاية الشمس آه. ده بعد ما تنفجر نعم عند الانفجار بعملاق الأحمر نعم هذا جزيك خير يا رب خلاص والشمس يا جماعة على فكرة بتعتبر من الشموس أو من النجوم لما توسطت الحاجة يعني الهاجة كبيرة قوي ولا صغيرة قوي طيب فأنتخيل بقى نستشعر كلمة أن الله سبحانه وتعالى مدبر شوف بقى ميت بليون ألف, ألف مليون نجمة مش للشمس الله سبحانه وتعالى يدبره سبحانه وتعالى الذي خلقه هو الذي يدبر ما فيه كل شيء عنده بمقدار طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال والقمر إذا تلاها فمن المحتمل أن خلق القمر قد جاء تالياً لخلق الشمس ومن الثابت علمياً أن سخور القمر أقدم من سخور الأرض طبعا هذا كلام كلام العلماء مش إيه يعني لا نثبته ولا نكذبه. ولكن ناخذ هذا الكلام على ظاهره ونكله إلى العلماء العلماء الفلك ماشي نحج على الراوي طيب القمر كما تعلمون كرة من السخور المعتمة غير القادرة على أن تشع نورا من تلقاء نفسها وطبعا كما تعلمون أنه يستمد نوره من ضياء الشمس الساقط عليه ولهذا يعد هذا الكوكب تابعا أو تاليا للشمس فيما يرسل إلى الأرض طبعا بيحصل إيه القمر نور أما الشمس ضياء هناك فرق بين الشاء الضياء وبين النور طيب القمر قتلة اي نعم القمر بيعكس ضوء الشمس كلام سريع القمر قتلة هائلة من الصخر يبلغ قطرها تلات تلاف ميتين كيلو متر ماشي ده رب برضو مدوانة برضو عشان الناس تتابع ويريد بس ايه اللي داخل ان شاء الله يريد لو نقدر ااا نخلي ده في المقدمه لما حد يخش انا بصرا ما اعرفش اعملها إزاي. الترحيب بيقول رابط الدرس كذا ماشي عشان اللي يخش يتابع دي طريقتي عامه بحب اعملها الماده العلميه الموجوده بنقراها مع بعض خلاص طبعا يا معروف اللي واحد ده لو يقرا لوحده مش هيكمل هيقرا صفحتين في الكتاب ويقوم قافله معروف الكلام ده لكن ما شاء الله هذه المجالس الطيبه جالس العلمي سواء على الانترنت أو سواء في الدروس في المساجد هذه لها بركة عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتخبر منه يا رب العالم هتطرى لوحدك مش هتكمل حاجة هم صفحتين وتوم قافل الكتاب ففرصة أن نحن نتكاتف ان شاء الله ونعين بعض عطار بإذن الله مدونة إن شاء الله بحط على الدرس زي ما تشافين وبإذن الله هيتم رفع المادة الصوتية برضو على المدونة شلسية التفسير وهكذا إن شاء الله بس بعد ممنتجها بعد ممنتجها وشي الحاجات اللي أنا أخطأت فيها وكده أو الحاجات اللي أنا شاكل فيها أو أنا قلتها مش متسابقة وهكذا يعني ممنتجها زي ما أنتوا عارفين ويبعد عن الأرض مسافة آه الهيدروجين إذا انفصل عن الأكسروجين هل يحرس انفذار؟ يعني في المية والإب الزب هي الشمس عبارة عن هزل بحرف الجرة لا الله أعلم ما أدري بس تفجير البحارة جماعة يعني سبحان الله انطلاق يعني حتى العلم يفسروها لما بيحدث ان ما في باطن البحار طبعا تحت البحار باطن الارض باطن الارض ده كتلة من السخور المتأججة فبتحدث تطلع ايه بركان ماشي ويبعد عن الارض مسافة 384 كم سبحان الله 384 كيلو ألف كيلو متر. ويعجز البشر حتى عصرنا هذا على الاحتفاظ باستقرار حركة هذه الضائلات التي إيش طيب ثم تتوالى الآيات والمعجزات فيواجهنا الله فيوجهنا قسم التالي لرب العالمين عن النهار الذي يجلي ضياء الشمس وعطائها ماشي. والنهار في أي بقعة من بقاع الأرض هو تلك الفترة التي تستمتع فيه تلك البقعة بدفء الشمس وسطوعها طبعا بنبلي والنهاري إذا جلاهت والتجلي والتعاظم حيث يجعل الخالق للشمس شأنا عظيما في ساعات النهار على كل بقعة سطعت عليها بما تفضه الشمس من ضياء يبدل الظلمات كي يمارس الناس نشاطهم وعملهم وحياتهم فلصف وهناك نعمة أخرى وهناك نعمة أخرى فلو لم يخرق الله أعيننا بحيث ترى في المجال الذي تبعث الشمس ضياؤها ضياؤها من خلاله الموجات الكهرومناطسية التي انحصت طولها من 3 من 10 مايكرون وحتى سبعة من لا مايكرون الشمس وغربت دون أن نشعر بها سبحان الله أو يكون لنا نهار يختلف عن الليل وهذا ما يحدث للعقارب والخففيش التي قدر الله لها ألا, ألا ترى شيئا بنور الشمس فالنهار الذي أجل الشمس واجعل لها قدرا في عيونها جاء بتدبير إله قديم حدر الأطوال وخاصص الصفات وصمم الأعين وذبر الإنعكاسات وقدر الامتصاصات وهي القوانين وذبر الساعات وحاطب الظلمات ولهذا أتى بالحرف إذا قبل كلمة جلاها فهذا التجلي مرتب مرتبط بإرادته وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى وقدرته هو لا أحد سوى الذي أتاح لهذا النهار أن يجل الشمس ويعظم من شأنها ويرفع قدر ضخاها شمس تشع ما تراه الأعين وأسطح تعكس ما تدركه الأعين وعقل ترجم ما يصل إلى الأعين عبرت عنه كلمتين إذا جلاه طبعا هنا استشعرنا كلمة أن الله سبحانه وتعالى يدبر هنا استشعرنا سبحان الله كلمة الله يدبر واستشعرنا كلمة الله أكبر من هذه الايه؟ من هذه الآيات والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها طيب ثم نأتي إذا الآية التالية ويأتي فيها ذكر الليل او ظلام الكون الذي يغشى شمسنا وكل شيء من حولنا هل المعنى أن بالشمس يوضح كل شيء صباحا؟ آه لو الشمس واخدين بالكم مش هيكون, ص... مش هيكون فيه نهار إذا غامت الشمس معنى كده فيش نهار صح والنهار إذا جلاها أي جلا على وجه الأرض وأوضحه أو أضاء فعني جلاها معناها أضاء ماشي ثم نأتي إلى الآية التالية وكما نعلم أن في السماء عددا هائدا من النجوم يزيد عن عدد الرمال في الصحراء هل أحد يستطيع ان هو يعد عدد الرمال في الصحراء استحيل عشان كده بنقول إيه ما لا نهاية مثلا البحر ما لا نهاية عدد الرمال ما لنهاية على الظرات ما لنهاية لا أحد يستطيع بدقة أن يقول أن هناك كام بليون ظرة رمل وهكذا طيب ولو اقتربت هذه النجوم من شمسنا لابتلعتها وقدرت سكون ليلة وقدرت سكون ليلة ولكن الخلف أبعد كل هذه النجوم عنا أبعادا تصل إلى ملايين السنين واحتفظ لسمائنا بظلامها ظلام يغلف شمسنا وأرضنا وقد جاء الحرف إذا أي في هذه الآية مشروطا بما قدره الله للشمس من مواقع أقصى بها عنا باقي النجوم وقدر الأفلاكها أن تبتعد عنا بهذه المسارات القاسية الأبعاد فنحن نسبح في ظلام وليل ممتد في أبعاده السحيقة التي قدره الله سبحانه وتعالى له وهذا الظلام يراه رواد الفضاء عندما يخرجون بسفنهم خارج مجاد الأرض حيث يرون الظلام يغلف كل شيء في هذا الكون من حولنا فهو يغلف الشمس ويغلف الأرض ويغلف القمر وكل ما يرونه مضيئا هو قرص الشمس سابحا في الظلام شايفين الكامل يا جماعة ثم وجه الأرض الذي يصطع عليه ضياء الشمس ويتجلى فيه نهارها وهذا الظلام الذي يأخذ شمسنا مرتبط أيضا بأن الشمس لا يحيط بها هواء يعكس أشععتها وإلا لتبدد هذا الإشعاع قبل أن يصل إلينا عبر ملايين الكيلومترات التي تقطعها أشعة الشمس قبل الوصول إلى الأرض إنها خصائص المادة التي تفصل بين الأرض والشمس ويطلق عليها العلماء لفظ الأثير تحيل يعني سبحان الله كما تعلمون أن علماء لما بيطلعوا خارج الأرض في مقربات الفضائية بيروا فقط أن قرص الشمس يظهر ككرس أزرق سبحان الله وباقي الكون مغلف بماذا؟ مغلف بالظلام لاش حد غريب خلاص اذا الشمس قرص يسبح في بحر من الظلام قرص في بحر من الظلام ولا يبدد هذا الظلام الا وجه الأرض المضيء والسماء وما بناها والسماء وما بنا خايفه تقع ان تحمل كل هذه الأوزان والاثقال كتله الشمس قد ايه يعني شوف كام بليون بليون بليون كيلو جرام عد في ح... شكل بيسموه الارقام الايه يا جماعه الارقام الفلكيه سبحان الله ما تحمله من أوزان احنا انتفقنا انها بتمثل 99.86% من, من كتلة المجموعة الشمسية هل في الأرض فقط نرى الشمس تشكو دغيب أم هل في الفضاء دائما هي ضياء هو العلماء لقوها كرس أزرق يسبحه في الكون خلاص كرس أزرق فقط ماشي هكذا رأوه خلاص والحج على الراوي والحج على الراوي خلاص لكن سبحان الله نحن على الأرض نرى الشلوق والغروب وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى عليه لكن عشان كده لما العلماء في الفضاء لما يطلعوا في الفضاء بيحصل لهم عملية اكتئاب واخدين بالكم مش شايف حاجه شايف حاجه سبحان الله وقال تعالى والارض رمطها والارض وما طحاها قلنا طحاها يا معناها ايه ما معنى طحاها ما معنى كلمه طحاها مدها ووسعها مدها ووسعها أو دحاها وقيل خلق فيه موضوع الدورة الأرض ده موخدين بالكم والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى هنتقل إن شاء الله إلى الآية الآيات من سورة الليل قال تعالى والليل إذا يغشى برضو على المدونة برضو جماعة إن شاء الله هتلاقوا بعد التعملات الإيمانية هتلاقوا بعدها إن شاء الله تفسير سط الليل خلاص وادي الرب بالتفصيل اهو طيب شاء الله هذا قسم من الله بالزمان هذا قسم من الله بالزمان الذي يقع تقع فيه افعال العباد على تفاوت احوالهم فقال والليل إذا يغشى اي يعم الخلق بظلامه فيسكن كل كل الى ماواه ومسكنه واستريح العباد من الكد والتعب طبعا مع الموضة بيظهر اوي اوي اوي لما الناس بتشتعل ورادي او شفتات بيبقى في منتهى الصعوبة ودين بالكم نسأل الله سبحانه وتعالى عفو عفو يعني احنا عندنا في شغل بتاعنا في ورادي بتبقى في منتهى القلق ومنتهى التعب طبعا طبعا طبعا يصحى بفضل الصح طول الليل واخدين بالكم ما ينامشي سبحانه وعشان كده الإنسان لما يسلى بالنعمة فبيحس بهذه النعمة بضدها لتميز الأشياء وعليكم السلام أخونا فراس مرحبا بك والنهار إذا تجلى أي تجلى للخلق فاستضاؤوا بنوره وانتشروا في مصالحهم وما خلق الذكر والأنثى إذا كانت ما موصولة كان إقساما بنفسه الكريم الموصف بأنه خالق الذكور والإناث أما إذا كانت مصدرية كانت قسما بخلقه للذكر والأنثى وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقائها ذكراً وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل وقاد كلا منهما إلى الآخر بشهوة بسلسلة الشهوة وجعل كلا منهما مناسب للآخر فتبارك الله أحسن الخالقين فقوله سبحانه وتعالى وخلقناكم أزواجا وقال تعالى ست الزاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين فطبعا هذا الكلام جميعنا توقف فيه لأن في آيات عظيمة أولا الله سبحانه وتعالى جعل الذكر والأنثى هذه هي هذا هو صنع الله وخلق الله بعض الناس كما تعلمون عندما يبتعد عن مشكات النبوة قاله وقاله الله وقاله رسول كما تعلمون يضل, يضل فتجد أن النساء تكتفي بالنساء والرجال تكتفي بالرجال صبعا هذا انتكاس للفطرة نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية يعني تخيل لما يكون مدينة سان فرانسيسكو كاملة هذه المدينة طرع الشواذ وله حقوق مثل أي حق آدمي مدينة طرع الشواذ سبحان الله تجد من العادي جدا أن المرأة تتزوج المرأة ورجو تتزوج الرجل سبحان الله. طبعا بتجد من أعدى نسبة انتحار في هذه المدينة ليه؟ لأن هذا انتكاس من الفطر إذا انقاد الناس لهذا الأمر طبعا هيقل النوع هيقل طبعا مشابه فيه عدد المولد صفر سبحان الله قال تعالى إن سعيكم لشتى هذا هو المقسم عليه إن سعيكم أيها المكلفون لا لمتفاوت تفاوتا كثيرا وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيه وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال هل هي وجه الله الأعلى؟ فيبقى السعي له ببقائه وينتفع به صاحبه أم هي غاية مضمحلة فانية فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل بضمحلالها وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف ولهذا فصل الله تعالى العاملين ووصف أعمالهم فقال فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى أي ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير طبعا سبحان الله المسأل العقيم في رمضان مسأل زكاة الفطر تخيل بيوت المسلمين امتلأت بهذه الزكوات طبعا كما تعلمون أنها تقدم حبوب فتخيل بيوت الفقراء امتلأت سبحان الله بهذه الخيرات إذا مع هذا فقط من امتثال إلى زكاة الفطر فما بالنا إذا امتثل المسلمون إلى الزكاة ليفرض عليهم الأخرى الزكاة ليفرض عليهم سبحان الله ما تجد بيتا فقيرا كذلك ماذا لو امتثل المسلمون لكفارات والصدقات التي لحصر لها سبحان الله لن تجد فقيرا واحدا طبعا كما تعلمون أن الأصل من الاصل ان الناس تدفع الزكاه واللي المال وتدفع الصدقات لبيت المال ان لم, لم تفي الزكوات والصدقات ف للحاكم ان هو يفرض على الناس الضرائب لكن في بعض البلدان ولا حول ولا يفرضون الضرائب فقط على طول طبعا هذه الضراء تتفع فقط في حالة إيه؟ إن لم يفي لم تفي الزكوات ولم تفي الصدقات بالأمر وأما من أعطى واتقى أي ما أمر به من العبادات المالية والعبادات البدنية كالصلاة والصم ونحوها والمركبة زي الحج والعمرة ونحوهما وأما من أعطى أعطى واتقى أي ما نهى عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف جنسها وصدق بالحسن أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي نعمة والله يا جماعة وصدق بالحسن أنت عبد لله سبحانه وتعالى فإن يحصل معه فسنسره لليسرى أي نسهل عليه أمره ونجعله ميسرا له كل خير ميسرا له ترك كل شيء لماذا؟ لأنه أتى بأسباب التيسير وفيسر الله له ذلك طبعا كما تعلمون وما تشاءون إلا أي شاء الله رب العالمين ما أستطيع أن أنطق كلمة أو أعطي مالا أو أرفع يدا أو اسقط يدا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى فهذا يتوفيق من الله سبحانه وتعالى طيب من أراد الامتثار إلى أمر الله سبحانه وتعالى الثمرة الله سبحانه وتعالى فننسره فسننسره لليسرى تجد أن ربنا يفتحه أبواب خير كثير كثيرة تجد إن الصدقة تجر صدقة تجر صوم وهكذا أول ما الإنسان يروح للمسجد ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه من أبواب الطاعات ولقية الأحباب ولقية العلماء ولقية الصالحين ما الله سبحانه وتعالى به عليه لكن قعد في بيته وبس طبعا سبحانه الله أخذ صده في البيت إن صلى أسبوع هيسيب الصلاة شهر وهكذا وطبعا كثير جدا من الإخوة والأخوات ما يعلمون هذا الأمر صلاة الرجل في المسجد صلاة المرأة في بيتها خلاص وأما من بخل بما أمر الله سبحانه وتعالى فترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب الله واستغنى أي استغنى عن الله فترك عبوديته جانبا ولم يرى, نفس ولم يرى نفسه مفتخرة غاية الافتقار إلى ربها الذي لا نجات لها ولا فوز ولا فلاح إلا أن يكون هو معبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه هو ظن أن عزه في استغنائها عن الله هكذا ظن وكذب بالحسن أي كذب بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة إيه اللي يحصل يا جماعة فسنوسله للعسرة أي للحالة العسرة والخصال الذميمة بأن يكون ميسرا للشري أينما كان ومقيدا له أفعال المعاصي نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العفو اللي يعمل تات حاجات دول بخلا بخلا وأما من بخلا قم واحد واستغنم وكذب بالحسن الكفار فبص لقي المعصية بالجر الخمرة هتجر بنجو هتجر برجوانا هتجر مش عارف شامبانيا خمرة سبحان الله الزنا ممكن يؤدي إلى الزنا هيؤدي إلى الإيدز هيؤدي إلى هيربس يؤدي إلى سيفلس سبحان الله الزهر يعني هيؤدي إلى كل معصية بتجر معصية وأضرار تجر أضرار طبعا هذه الأشياء وبالتالي لما هنغمز بنا في الضلال الحنظر الذي يجنيه ولا حوله قوة إلا بالله هي يعني هيؤدي به إلى الانتحار بكثير جدا ينتحر لماذا؟ لأنه ضل الطريق لأنه ضل الطريق نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعفو رب العالم خلاص؟ طيب حتى الشيخ محمد حسان كان حاجة قصة الرجل الثري لما دخل على اللبناني اللي كان بيتوضأ في حوض الوجه فقاد به إلى النهاية كان نجى من الانتحار 16 مرة رجل ثري جدا جدا جدا يا جماعة يركب العربية حاجة من تحت, تحت كده في الدواسة بتمسح له الجزم سبحان الله العربية عليها تلق من برة سبحان الله يضغط على الزرار كل التلق ده بيدوب ماشي ما اشتهى امرأ إلا وجاءت إليه سبحان الله فهو مبتعد عن الله سبحانه وتعالى هل, هل في طاعة هل في راحة هل في طمأنينة الجواب لا درجة الجماعة أنه فكر في الانتحار ست شهر مرة وفي كل مرة كانوا بانقذوا ولكن الله سبحانه وتعالى قدر له قدر له الهداية وعندما نطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله قال له ماذا وضعتم في هذه الكلمة ماذا وضعتم في هذه الكلمة لما سبحان الله كان بيقول كل نفظ لا إلى كل حرف كان يحس هذا المسكين أنه ينقر جبلا من الهم والغم من صدره ومن قلبه عنه سبحان الله فده جماعة بيجسد يعني هذه القصة تجسد آه آه هذه الآيات وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنسره للعسرة هل تجسد حالته عسيره حالته فيها كئابه وهكذا طيب كما قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في الطغيانهم يعمهون يترددون يتحيرون طيب حديث ايضا في البخاري سقه ابن كثير طبعا احتفالنا بنجيب تلخص التفسير فده من البخاري وطبعا هتبص تلاقي عشان الاخواننا يكونوا عارفين التلت نجوم ديت ماشي معناها اننا بنقل من ابن كثير خلاص وبتلاقوا معمولة بخط الأدوبي أكروباط ما بعدها بخط الأدوبي أكروباط أما أما ان كان الخط ترديشنال فبيبقى ده كلام الشيخ السعدي رحمه الله لو كان كلام الجزائري لو كانت كلام الجزائري أو المؤسر فأنا بسبقه بالنجمة واحدة فقط وماما بعده بخط المهند وده مجدع المدونة واضح يعني وهديم بالكم أراصل طيب. عن علي رد الله عنه طبعا إذا ذكر سيدنا علي رد الله عنه نقول رد الله عنه ولا نقول كرم الله وجهه كما قال العلماء إن, إن كرم الله وجهه هذه من افتراءات الشيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقع الغرقد في جنازة فقال في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقال رسول الله أفل نتكل فقال اعملوا فكل موسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة إلى قوله للغسر طيب السؤال بعض المتبجحين يقول أو يحتاج بالاتكاد أنا مثلا في المعاصي لما تقول له يا أخي أنت ليبتشم السجارة قوله ربنا بيش بيخدرها علي صح نقول له الله سبحانه وتعالى قدرها في الأزل أن أنت ليبتشم السجارة دي فنقول له هل هي باختيارك أم مجبر فالإجابة فنق... الطبيعية يقول إيه؟ هي باختياري نقول له أمسك على هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبك على هذه المعصية لماذا؟ لأنها باختيارك ما أحد أجبرك أن تشرب صغار فرص؟ فلا يحتج محتج بالمعصية أن الله سبحانه وتعالى قد قدرها عليه نقول له لا أنت فعلتها باختيارك والله طبعا كما تعلمون الإنسان مصير أو مخير كما تعلمون الإجابة على هذه الشبهة أن الإنسان مخير ولا كنه مسير في أمور مخير في الطاعة أو الشر ولا كنه مصير ذكر أو أنه أنثى وهكذا أنه ابن فلان أو ابن علان وهكذا فلا يحتج محتج على تركه للصلاة أن الله سبحانه وتعالى قدرها عليه لا هذا, من هذا سلوك المعاتيه طيب وما يغني عنه ماله أي الذي أضغاه واستغنى به وبخل به إذا ترد أي إذا هلك ومات إذا هلك ومات حياكم الله حولها هديل هيبقى الشكل ظريف جدا كنوم أنواع التغيير يعني بدل ما نكبر الناس لأنها تخش على الرابط إذا ترد أي إذا هلك إذا هلك فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح إلا عمله الإيه الصالح ماشي وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه يكون وبالا عليه إذا لم يقدم منه لآخرته شيئا أو إذا ترد في النار إن علينا للهدى إن الهدى المستقيم طريقه يوصر إلى الله ويدني من رضا فأما الضلال كما تعلمون فطرقه مزدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد إن علينا للهدى أي نبين للحلال والحرام وإننا للآخرة والأولى أي ملكا وتصرفا ليس فيهما مشارك فليرغب الراغبون إليه في الطلب ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين فأنظرتكم نارا تلظى تلظ أي تستعر وتتوقد سؤال دارمي عن عمان بن مشير قال سمعه صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أنظرتكم النار أنظرتكم النار, النار،, النار. فما زال يقولها حتى لو كان في مقام هذا لسمعه أهل السوق حتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه سبحان الله اسمع حديث في البخاري ايضا ان اهون صلى الله عليه أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في اخمص قدميه جمره يغلي منهما دماغه يا سبحان الله تخيل قمه الاداء قال اهون النار